ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل ه ا ل ح د ل ل ه و م الاسلاميه Oh you 「ふってんじゃね Thank you.